بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ايها الاخوه الكرام هذه تسجيلاتكم تسجيلات ابن الخطاب الاسلاميه بالدمام تحييكم وترحب بكم ويسعدها ان تقدم لكم هذه الماده سلام في النار احييكم بتحيه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عنوان هذا الدرس حديث ام زرع احكام وفوائد هذا الحديث ايها الاخوه حديث مجتمر على فوائد عديده وفيه من بدائع اللغه ولطائف الالفاظ وجميل المعاني ما لا يخفى على المتذوقين للغه العربيه فضلا عن من يعرفون كلام العرب وما يشتمل عليه من معانٍ وأحكام هذا الحديث جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكثمن من أخبار أزواجهن شيئا قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر ولفظة وعر ليست موجودة في الصحيحين قالت زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى أو فينتقل قالت الثانية زوجي لا أبث خبرة إني أخاف أن لا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره قالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق قالت الرابعة زوجي كليل في هامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة أو لا حر ولا قر أو ولا قر كلها صحيحة ولا مخافة ولا سآمة قالت الخامسه زوجي ان دخل فهد وان خرج اسد ولا يسال عما عهد وانا اعرف انكم الان بداتم تغوصون في معاني هذه الالفاظ لكنني سارجع على هذه الشقه ان شاء الله قالت السادسه زوجي ان اكل له وان شرب اشتف وان وان طجع الفهد ولا يولج الكف ليعلم البث قالت السابعه زوجي عايايا او غايايا طبقا كل داء له داء شجك او فلكي او جمع كل لك الفاظ عجيبه سبحان الله العظيم قالت الثامنه زوجي المس مس ارنب والريح ريح زرنب وفي بعض الروايات وانا اغلبه والناس يغلب قالت التاسعه زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناس قالت العاشره زوجي مالك اسمه مالك وما مالك مالك خير من ذلك له ابل كثيرات المبارك قليلات المسارح اذا سمعنا صوت المزهري ايقنا انهن هوالك قالت الحاديه 11 وهي ام زرع التي ينسب الحديث اليها قالت زوجي ابو زرع وما ابو زرع اناس من حلي اذني وملى من شحم عضدي وبجحني فبجحت الي نفسي ووجدني في اهل غنيمه بشق فجعلني في اهل صهيل واطيط ودائس ومنق فعنده اقول فلا اقبح وارقد فاتصبح واشرب فاتقمح ام ابي زرع وما ام ابي زرع عكومها رداح وبيتها فياح ابن ابي زرع يعني ليس منها بل من زوجة غيرها ابن ابي زرع وما ابن ابي زرع مضجعه كما سل شطبه ويشبعه ذراع الجثره بنت ابي زرع وما بنت ابي زرع طوع ابيها وطوع امها وملء كسائها وغيض جارتها جاريه ابي زرع وما جاريه ابي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ولا تملا بيتنا تعشيشا قالت خرج ابو زرع يعني قالت ام زرع خرج ابو زرع والاوطاب تمخض فلقي امراه معها ولدان كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا رَكِبَ شَرِيًّا وَأَخَذَ خِطِّي أَوْ خِطِّي وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعْمًا ثَرِيَّةً وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةِ زَوْجٍ وَقَالَ كُلِي أُمَّ زَرْعٍ وَمِيرِي أَهْلَكَ قَالَتْ فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ يَعْنِي الزَّوْجَ الثَّانِي مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ قالت عائشه رضي الله عنها فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم كنت لك كابي زرع لام زرع انتهى الحديث جاء في بعض روايات النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت لك كابي زرع لام زرع غير ان ابا زرع طلق وانا لا اطلق هذا الحديث ايها الاخوه كما سمعتم حديث فيه الفاظ غريبه كثيره والحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب النكاح في باب حسن المعاشره مع الاهل ومن طريقه رواه البغوي ايضا ورواه مسلم رحمه الله في فضائل الصحابه والترمذي في الشمائل وابو يعله والطبراني ولم يخرجه احمد رحمه الله رغم كثره الاحاديث التي فيه وقد اورد ابن حجر اشكالا وعجاب عليه بالفت عن سبب اعراض الامام احمد عن اخراج هذا الحديث وقد عزي ايضا للنسائي في الكبرى وهذا الحديث كله كل الطرق تروى عن عروه رضي الله عنه رحمه الله عن خالته عائشه رضي الله عنها ثم رواه عن عروه خلائق كثيرون وهذا الحديث أيها الاخوه اختلف فيه هل هو من المرفوع او من الموقوف يعني هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم او انه من كلام عائشه رضي الله عنها اتفق الحفاظ كلهم على ان عباره كنت لك كابي زرع لام زرع هو من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا في باقي الحديث ورجح القاضي عياض رحمه الله تعالى تبعا للخطيب البغدادي والدار قطني والقرطبي وابن الجوزي كلهم رجحوا الوقف أنه موقوف على عائشة ولكن يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعكر عليه يعني على القول بأنه موقوف أن في بعض طرقه الصحيحة قول الراوي ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث يقول ابن حجر فانتفى الاحتمال اي احتمال ان الذي انشاه هو روح ثم قال الحافظ ويقوي رفع جميعه ان التشبيه المتفق على رفعه يقتضي ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم سمع القصه وعرفها فاقرها فيكون كله مرطوع يعني حكما من هذه الحيثيه ويكون المراد بقول القرطبي والخطيب وغيرهما من النقاد ان المرفوعه منه مثبتة في الصحيحين والباقي موقوف من قول عائشة هو ان يعني مقصودهم هو ان الذي تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع القصه من عائشه هو التشبيه فقط ولم يريد انه ليس بمرفوع حكمه ويكون من عكس ذلك فنسب فنسب قص القصه من ابتداءها الى النبي صلى الله عليه وسلم الى انتهائها يكون واهما معنى كلام الحافظ ابن حجر انه يقول لما اقرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها كنت لك كابي زرع لام زرع دل هذا على ان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الحديث يعرف الحديث قبل فاقرها عليه الصلاه والسلام فصار كالمرقوع حكما لهذا الحديث سبب اورده الحافظ رحمه الله تعالى فقال يقول ووقع لهذا الحديث سبب عند النسائي من طريق عمر بن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فخرت بما لأبي في الجاهلية طبعا تعلمون أن أبا بكر الصديق كان من أغنياء الناس في وقت مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقلوا عائشة فخرت بما لأبي في الجاهلية وكان ألف ألف أوقية يعني مليون وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسكتي يا عائشه فاني كنت لك كابي زرع لامي زرع يعني قال لها النبي صلى الله عليه وسلم موبخا ان كنت مفتخره فافتخري لاني زوجك ولا تفتخري بمال بمال ابيك وجاء ايضا سبب اخر وان كان يشم منه رائحه الضعف وهو على كل حال مرسل والمرسل من اقسام الضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشه رضي الله عنها وفاطمه رضي الله عنها وقد جرى بينهما كلام مما يجري عاده بين النساء فقال ما انت بمنتهيه يا حميره عن ابنتي ان مثلي ومثلك ان مثلي ومثلك كابي زرع مع ام زرع وهذا كما ذكرت لكم مرسل ولا يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم اختلف كثيرا ايها الاخوه من الرواة في ترتيب هؤلاء النسوه يقول الحافظ رحمه الله اختلف كثير من الرواه في ترتيبهن ولا ضير في ذلك ولا اثر للتقديم ولا للتاخير اذ لم يقع تسميتهن يعني سواء قدمنا الاولى على الثانيه او الخامسه على السابعه او ما شابه ذلك هذا لا يؤثر في معنى الحديث شيئا شرح الحديث هذه المعلومات ايها الاخوه اقدموا بها قبل شرح الحديث كي يستفيد الاخوه خاصه من شاء الرجوع واتزود في معاني هذا الحديث شرح الحديثه جمع من اهل العلم منهم اسماعيل بن ابي وئس الشيخ البخاري ومنهم ابو عبيد القاسم بن سلام في كتابه المشهور غريب الحديث وقد تعقب ابي عبيد في مواضع كل من ابي سعيد الضرير النيسابوري وابو محمد وابي محمد ابن قتيبه المشهور في تاليف منفرد لكل منهما وشرحه الخطابي رحمه الله حمد الخطابي في شرحه للبخاري وشرحه ايضا ثابت بن قاسم والزبير بن بكار واحمد بن عبيد بن ناص ابن ناصح وابو بكر بن الانباري واسحاق الكاذي وابو القاسم عبد الحكيم بن حبان المصري والزمخشري في الفائق في غريب الحديث والقاضي عياض واكبر شرح لحديث ام زرع هو للقاضي عياض وهو مطبوع يباع في الاسواق اسمه بغية الرائد لما تضمنه حديث ام زرع من الفوائد وشرحه ابو الفضل محمد ابن عبد الكريم ابن الفضل الرافع القزويني في دره الدرع لحديث ام زرع وهو مطبوع محقق وكذلك شرحه وابدع في شرحه الحافظ ابن حجر رحمه الله واقولها ايها الاخوه مفتفرا بوجود هذا العالم الرباني في امه كامه الاسلام ان الحافظ ابن حجر ايها الاخوه عالم جليل يندر وجوده في مثل هذا الزمان بل في كل زمان وانه والله الذي لا اله غيره له هبه من الله عز وجل هذه الامه فاني قرات احاديث كثيره شرحها كثير من الحفاظ اذا قرات شرح حافظ ابن حجر بعدها اي قنفت ان تلك الشروح لا قيمه لها عند شرح الحافظ ابن حجر وهذا والله من الانصاف فقد انصف هذا العالم جمع من المحدثين والفقهاء والعلماء من المعاصرين والمتقدمين وكتابه فتح الباري ايها الاخوه لقب بكنز او لقب بانه قاموس السنه وصدق من سماه قاموس السنه فانه كما تعلمون كتاب عظيم النثر كثير الفائده لمن اطلع وادام النظر فيه وقد شرح ايضا هذا الحديث الحافظ السيوطي رحمه الله في حاشيته على البخاري وشرحه النووي ايضا وغيره على كل حال هؤلاء اشهر من شرح هذا الحديث من اولئك النسوه هؤلاء النسوة قيل انهن من خثعم وقيل انهن من قريش وقيل انهن من اليمن ونقل كلام كثير عن ابن حزم وعن القاضي عياض وعن غيرهما وهذا كله لا يؤثر كما ذكرنا في شيء من احكام الحديث وفواائده ونبه تنبيهات التنبيه الاول انني لن اطيل في ذكر الروايات لكثرة الاختلافات وتنوع العبارات لذا فانني ساقتصر على الروايه المشهوره في البخاري وهذا الاقتصار سيكفينا كثيرا من الدخول في معمعة اختلاف الالفاظ حيث ان بعض الالفاظ فيها صعوبه اكثر من الالفاظ التي في البخاري التنبيه الثاني لماذا الحديث عن ام زرع وهل في سماعه فائده ام انه من الترف الفكري الذي يشغل الناس به ولا يرجعون ولا يرجعون منه بشيء اقول ايها الاخوه يكفينا اذا تدارسنا هذه الليله حديث امي زرع يكفينا ان النبي صلى الله عليه وسلم اصغى سمعه الى عائشه رضي الله عنها تلك الدقائق الغاليه من حياه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحياه المليئه بهموم الامه التي جمعت بين التعليم وتبليغ الرساله وبلاغ مهمه الدعوه الى الله والجهاد في سبيل الله وتربيه الاهل وتعليم الزوجات وغير ذلك مما حثلت به حياه النبي صلى الله عليه وسلم فأقول أيها الإخوة إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع عائشة ليسمع هذا الكلام حالي بأمثالنا ممن قل فقره وقل عمله أيضا أن يسمع لمثل هذا الكلام لما فيه من الفائده كما سيأتي أيضا أقول أيها الإخوة إن حفظ هذا الحديث رغم وعوره مسالك حفظه ورغم صعوبه ألفاظه ارا انه اذا كان احد منا يرغب في حب شيء من الغرائب فله ان يحفظ مثل حديث ام زرع وقد ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في رساله له نفيسه مجموعه في مجلد وهذه هذا المجلد اسمه ست رسائل للحافظ الذهبي ومن هذه الرسائل رساله اسماها رحمه الله تعالى اقسام العلم واحكامه قسم العلم الى واجب ومحرم ومباح ومستحب ومكروه وقال من الاقسام المباحه مثل حديث ام زرع بل اننا نزيد على كلام الذهبي بان نقول ان الانسان اذا احتسب الاجر في سماعه وفهمه والتبرك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فانه يؤجر ان شاء الله تعالى ولهذا الحديث قصه فقد مر اذي قبل سنوات ان جلست في مجلس فيه بعض الطلبه من طلبه المتوسطه والثانوي وكان هذا الكلام قبل 8 سنوات تقريبا فجلست معهم فرأيت ان واحدا منهم يقول كلاما غريبا ثم ان البقيه يضحكون فقلت له ما تقول فذكر لي عبارات نقلها عن الاصمعي رحمه الله تعالى وكان يقول الاصمعي صوت صفير البلبل هيج قلب الثمر في عبارات يعني كانت لها قصه اوردها اوردها بعض من كتب في الادب حيث انه قال عبارات اراد ان يصعب حفظها على من سمعها وكانت عبارات فيها مخالفات شرعيه فيها صوت طبل وفيها دندنه وفيها كلاما لا قيمه له بل هو كلام فارغ فتحسفت ان شباب الصحوه يحفظون مثل هذه التفاهات نعم لو لم يلقى في الذاكره لو لم يبقى في الذاكره شيء بل امتلأت بالكتاب والسنه ثم اراد حفظ مثل هذه الادبيات فلا حرج اما ان تكون رصيد الحافظ ان يكون رصيد الحافظ خاليا من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتجه الشباب الى حفظ مثل هذه الاشياء فان هذا والله ايها الاخوه لا خير فيه وكذلك ايها الاخوه حفظ الاناشيد فانه لا ينبغي على الشباب ان يكثروا من حفظها وان يكثروا من سماعها وترديدها على حساب الكتاب وسنه النبي صلى الله عليه وسلم اقول ايها الاخوه لما سمعت ذلك يرددها قلت لهم هل تعرفون حديث ام زرع قالوا وما ام زرع وانا في الحقيقه يعني لم اكن احفظ الحديث الا عبارات منه فاحلتهم على مرجع الحديث بالصحيحين وقلت لهم من يحفظ هذا الحديث وكان يعني عدد النساء في 11 قلت سيعطيه كتابا عدد مجلداته اكثر من عدد النساء وكان الكتاب المقرر هو شرح السنه للبغوي فحفظه ثلاثه من الشباب جعلوني في ازمه لا اعرف من اعطي الكتاب فجزاهم الله خيرا وبارك فيهم اقول ايها الاخوه ان هذه القصه وهذه الحادثه تذكر بها ان مثل هذا الحديث وامثاله وان حفظه الانسان فانه ان شاء الله خير له من ان يحفظ غيره وان كان الاولى ان تتجه الهمم الى حفظ كتاب الله عز وجل طريقه الشرح وهو التنبيه الاخير اقول سنذكر عباره كل زوجه وما فيها من احكام وثوائد ثم بعد الانتهاء من النساء كلهم واخرهن ام زرع سنذكر فوائد عامه من الحديث ايها الاخوه في الله ان قصص السابقين باب من ابواب الحديث الشريف تؤخذ منه العبره وتستنبط منه الحكمه وكيف لا يستفيد المؤمن من قصص النبي صلى الله عليه وسلم وقصص الصالحين وهي جزء من مشكات النبوه فضلا عن قصص القران الذي قال الله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبره لأولي الالباب يقول الجنيد كما في تاريخ الخطيب البغدادي يقول حكايات الصالحين جنود من جنود الله وصدق رحمه الله فان سماع اخبار الصالحين كعائشه ونبي الله صلى الله عليه وسلم له هي من احب الاخبار الينا وهي جند من جنود الله ينصر الله عز وجل بهذه الاحاديث وبهذه الاخبار دينه ويعلي كلمته ويقول سفيان بن عيينه رحمه الله تعالى كما في شفاه الطالبين ابن العطار يقول عند ذكرهم تنزل الرحمه ويقول ابن حبان في التقاسيم والانواع يقول اخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الانبياء والامم السابقه على ثلاثه اضرب يعني ثلاثه انواع وهذا كلام نفيس مهم للحافظ ابن حبان رحمه الله يقول الضرب الاول قصد به المدح لاشياء معلومه اراد من هذه الامه استعمال تلك الاشياء والضرب الثاني قصد به الذم اراد به انزجار هذه الامه عن ارتكاب مثل هذه الامور والضرب الثالث قصد به الوصف واراد به اعتبار هذه الامه بتلك الاوصاف هذا كلام الحافظ ابن حبان رحمه الله تعالى ثم ايها الاخوه ننبه الى اهميه العمل بما في القصص وعدم الاكتفاء بالتسليه جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي يرويه الطبراني وابو نعيم باسناد حسن وصححه الالباني حفظه الله في السلسله الصحيحه في المجلد الرابع قال عليه الصلاه والسلام ان بني اسرائيل لما هلكوا قصوا لما هلكوا قص قال ابن الاثير في نهايه غريب الحديث اي اتكلوا على القول وتركوا العمل فكان ذلك سبب هلاكهم او بالعكس لما هلكوا بترك العمل اخلدوا الى القصص يعني اما ان يكونوا اتكلوا على القول فصاروا كالمنافقين انما لهم اقوال دون اعمال فكان ذلك سبب هلاكهم فلجاوا الى القصص او انهم تفرغوا للقصص واعرضوا عن كتاب... واعرضوا عن كتب ربهم وعن شريعه انبيائهم فلما اخلدوا الى القصص هلكوا ويقول المناوي رحمه الله في المجلد الثاني من كتابه فيض القدير يقول فيه تحذير شديد شديد من علم بلا عمل ويقول الشيخ الالباني ومن الممكن اي قال ان سبب هلاكهم اهتمام وعاظهم بالقص بالقصص والحكايات دون الفقه والعلم النافع الذي يعرف الناس بدينهم فيحملهم ذلك على العمل الصالح لما فعلوا ذلك هلكوا وهذا هو شان كثير من القصاص قصاص زماننا الذين جل كلامهم في وعظهم حول الاسرائيلات والرقائق والصوفيات نسال الله العافيه انتهى كلام الالباني اقول ايها الاخوه لا يدخل في هذا الكلام المذموم وفي تلك القصص التي لا خير فيها قصص النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل في هذا ويبين هذا ايها الاخوه حديث البخاري حديث عبد الله بن ابن عمر رضي الله عنهما قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو ايه وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يقول الامام الطحاوي رحمه الله فتاملنا ما في هذا الحديث من قوله لامته وحده عن بني اسرائيل ولا حرج فكان ذلك عندنا يعني عند الحافظ الطحاوي يقول فكان ذلك عندنا والله اعلم اراد منه ان يعلموا ما كان فيهم من العجائب التي كانت فيهم ولان امورهم كانت الانبياء تسوسها بني اسرائيل كان الذي يقودهم في حياتهم هم الانبياء ونعرف ايها الاخوه ان اكثر الناس انبياءهم بني هم بنو اسرائيل ويجدر ايها الاخوه ان ننبه الى الى قصه مشهوره ومتداوله هذه القصه تروى عن القصاصين وعن كذبهم وثراءهم على المحدثين هذه القصه جاءت في اكثر من كتاب فمن الكتب التي ذكرتها كتاب توضيح الافكار للصنعاني والبائع الحثيث لاحمد شاكر رحمه الله وهذه القصه هي او مفادها ما ياتي ان احد القصاص قصاصين كان في مسجد صلى فيه الامام احمد بن حنبل ويحيى بن معين وهذا المسجد مسجد الرصافه فقام القاص فقال حدثنا احمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر انظر الى الاسناد اسناد مضبوط عن ماعمر عن قتاده عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله خلق الله له من كل كلمه طيرا منقاره من ذهب وريشه من مرجان واخذ يسرد قصه نحو من 20 ورقه فجعل احمد بن حنبل ينظر الى يحيى ويحيى بن معين ينظر الى احمد فقال له حدثته بهذا فيقول والله ما سمعت هذا الا الساعه هذه القصه أوردناها لبيان كذب القصاص ولبيان ضعف هذه القصة أيضا أقول فلما فرغ على ما تحكي الحكاية فلما فرغ القاص من القصة وأخذ الأعطيات وهذا هو الهدف أصلا كثير من القصاص يقصون على الناس كي يتقبلوا هدايا وعطايا قال له يحيا بيده هكذا فجاء متوهما انه سيعطيه مثل ما يعطي مثل ما يعطونه الناس فقال له من حدثك بهذا الحديث فقال احمد بن حنبل ويحيى بن معين فقال له يحيى انا يحيى بن معين وهذا احمد بن حنبل ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم ازل اسمع يقول القاس لم ازل اسمع ان يحيى بن معين احمق حتى تحققت هذه الساعه كانه ليس في الدنيا يحيى بن معين واحمد بن حنبل الا انت الا انت وصاحبك يقول لقد كتبت عن 17 احمد بن حنبل ويحيى بن معين فوضع احمد قمه على وجهه وقال دعه يقوم فقام القاس كالمستهزئ بهما اقول ايها الاخوه هذه القصه باطله علتها ابراهيم ابن عبد الواحد البكري قال الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال لا ادري من ذا اتى بحكايه منكره يقول ما ادري من هو هذا ابراهيم يقول لا ادري من ذا اتى بحكايه منكره, منكرة, منكرة اخاف منكره اخاف ان تكون من وضعه ومن شاء الاستزاده يرجع الى لسان الميزان المجلد الاول وكذلك ايضا ميزان الاعتدال للذهبي اقول ايها الاخوه هذه القصه على انه قد اتي بها من اجل بيان كذب القصاصين الا انها ايضا الا انها لا تصح عن يحيى ولا عن احمد رحمهم الله يا الاخوه هناك فرق بين قصص النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء من بعده وبين قصص القصاصين وهناك مشكله ايها الاخوه وقعت في امه محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> هذه المشكله تكمن في اعراض اهل العلم الذين عندهم علم شرعي اعرضوا عن الوعظ الا قليلا منهم يعني كثير من العلماء وطلبه العلم يستكثرون ان يتفرغوا للوعظ كانهم يرون ان الوعظ وظيفه يعني منتهنه يقوم بها بعض الناس البسطاء وهذه مشكله ايها الاخوه لان من اهم وظائف الانبياء الوعظ فاذا كان العلماء وطلبه العلم يعرضون عن الوعظ فمن الذي سيتصدى للوعظ سيتصدى مع الاسف للوعظ الجهله ممن يحكون الخرافات والاحاديث الموضوعه والتحديث بقصص لا اصل لها ويرغبون الناس بالباطل والكذب بل ربما دعوا الناس الى البدع والمضله نسال الله العافيه وهذا كله من اعراض طلبه العلم عن الوعظ وهذا كلام نفيس لحا... لابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول في تلبيس ابليس يقول كان الوعاظ من قديم الزمان من العلماء والفقهاء حتى وقال كلاما حتى اذا خشست هذه الصناعه تعرض لها الجهال فاعرض عن الحضور المميزون من الناس وتعلق بهم العوام والنساء ولا يعني ايها الاخوه ان كل الوعاظ ليسوا بعلماء بل يوجد من الوعاظ علماء كابن الجوزي رحمه الله تعالى فقد كان مشهورا بالوعظ وهو عالم من العلماء ايها الاحباب نبدا الان في شرح الحديث تقول عائشه رضي الله عنها اجتمع نسوه اجتمع نسوه من النساء الاجتماعات النسائيه كثير منها ايها الاخوه في هذا الزمان ليس له فائده بل ان المشكله ان هذه الاجتماعات ربما جلبت الاوزار وروجت الشائعات وغير ذلك خاصه ان آفات اللسان كثيره بيننا وحيث ان كثيرا من النساء اذا عدمت تفريغ طاقتها في مجالات الخير من عباده وتربيه ودعوه استخدمت لسانها للتفريغ عما في نفسها فتقع لا محاله في بعض الاخطاء حتى الصالحات حتى المحترزات اذا اكثرنا من الاجتماعات والكلام لابد ان الخطا سيقع ان من كثر ان من كثر كلامه ايها الاخوه لابد ان يخطئ مهما كان حريصا مهما كان عالما مهما كان محترزا اذا اكثر من الكلام لابد ان يوجد له اخطاء ان على كل امراه تؤمن بالله وباليوم الاخر ان تتامل قبل الخروج لكل زياره او اجتماع نسوي هل ادت حق ربها قبل ان تخرج هل ادت حق نفسها قبل ان تخرج هل ادت حق زوجها ان كانت متزوجه وابنائها ان كانت ذات ابناء اما تسال نفسها عن حق مجتمعها واسرتها بل حق امتها الاسلاميه اقول ايها الاخوه ان كثيرا من النساء يظن يعني ظنننا ان وجود الشغالات في البيوت يسوق لهن كثره الخروج ولو من غير فائده بل الى محرم وهذا والله ايها الاخوه من ضعف الادراك ومن الجهل بحقيقه المسؤوليه هل تظن المراه ان واجبها هو الطبخ والتنظيف والانتباه للاولاد واطعامهم بل ان كثيرا من النساء تظن ان وظيفتها الاصليه هي المحافظه على اثاث البيت لا يكسره الاطفال ويفسدونها هذه والله ليست مهمه ان للمراه ان للمراه ايها الاخوه والاخوات مهمه عظيمه وهي ذات مسؤوليه كبرى انها حامله الامانه ان تركت ابنائها مع الشغالات فقد خلفت ابناء هم الايتام حقا صدق بعض الشعراء حين قال ليس اليتيم الذي قد مات والده قد كان ذلك في القرون الاولى ان اليتيم هو الذي تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا ان من فقد احد والديه بل من فقد والديه جميعا قد يجد من يشفق عليه ويرعاه اما من كان له والدان تضيعه فانه هو اليتيم حقا لانه لا يشعر احد بمسؤوليته ان الناس ينظرون اليه الى انه ذو والدين وهو في الحقيقه معدم الوالدين الحل ايها الاخوه ان تذكر المراه الصالحه من التفكير في الاخره وسترى كيف ان الله عز وجل سيسير لها امرها ثبت عن انس رضي الله عنه يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الترمذي انه قال عليه الصلاه والسلام من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمه ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له ايها الاخوه اذا ارادت المراه الخروج من البيت يجب عليها ان تعلم ان خروجها هو خلاف الاصل لان الله عز وجل يقول وقرن في بيوتكن الخروج استثناء والمستثنى يؤخذ بالقدر الذي يحتاجه الانسان ويجب انك ان يكون الخروج بطريقه مشروعه فتخرج لحاجتها مستاذنه زوجها ملتزمه بحجابها بشروطه الثمانيه المعروفه مع الابتعاد عن اسباب الفتنه واسباب الاختلاط والحذر من الخلوه مع السائق الاجنبي او غيره ايها الاخوه في قول عائشه رضي الله عنها فتعهدنا وتعاقدنا الا يكتمننا من اخبار ازواجهن شيئا فيه دليل كما ذكر بعض الشراح ان هؤلاء النسوه ذكرنا المعايب والمحاسن لانهن صار بينهن اتفاق انهن لا يخفين شيئا فلا شك ان بعض النساء زوجها تمده وبعضهن زوجها تذمه واصل الحديث الان كله يدور على وصف الازواج حديث ام زرع خلاصته ان هؤلاء النسوه يصفن ازواجهن ومنه تعرف طبيعه المجتمعات كيف ان المجتمع فيه رجل كذا له من الصفات وهذا له كذا من الصفات وايضا تعرف نفسيه المراه كيف تعبر عن زوجها اذا لم يكن عندها الان بعض الرجال الان ما ما لم يسبق له ان سمع زوجته تتكلم عنه لكن فليجزم ان زوجته تتكلم من وراءه فليسمع الى هذا الحديث ويحاول ان يختار لنفسه احد المواقع فقد يكون هو ابو زرع وقد يكون غير ابي زرع وايضا من ما ذكره اهل العلم في هذا الحديث قالوا ان من شان النساء اذا اجتمعنا وصارت الجلسه لها حلاوه وطلاوه انهن يتحدثن في الرجال لا يكون حديث النساء غالبا الا في الرجال خاصه المتزوجات يقول اهل العلم هذا بخلاف الرجال لان الرجال غالب حديثهم انما هو فيما يتعلق بامور المعاش الاراضي والاسهم والعقارات والسيارات والفنل والبناء والمقاول هذا كلام الرجال اذا جلسوا مع بعض اما النساء ماذا فعل ابو سعيد وماذا فعل ابو زيد وماذا فعل ابو عمر هذا هو حديث النساء في الغالب وهنا ايها الاخوه تنبيها التنبيه الاول الافضل من هذا كله ايها الاخوه رجالا ونساء ان تحيا المجالس بالذكر وان تحيا بطاعه الله وان تحيا بما ينتفع به في الاخره قبل الدنيا التنبيه الثاني من اقبح مجالس الرجال بل من اشدها قبحا تلك المجالس التي يكثر اصحابها من الحديث عن النساء ومعاشرتهم وامور الجماع ويشتد القبح اذا كان هذا ايها الاخوه ممن ينتسبون الى المشايخ وطلبه العلم اقول ايها الاخوه وبكل اسف انه ربما جلس بعض طلبه العلم وبعض المنتسبين الى الدعوه وتكلموا بكلام قبيح جدا عن عشره النساء وعن امور يستحيي الانسان من سماعها فضلا عن الحديث بها فهذا والله ايها الاخوه لا يليق ومن كانت هذه عادته من كانت هذه عادته فليجاهد نفسه للتخلص منها وكثيرا ممن كان تسيبونا الى العلم ايضا ربما جلسوا في مجالس اصحابها باشد حاجه الى النصح والى بيان المنكرات بل احيانا ترك الصلوات ولا يذكرون لهم شيئا من هذا بل يغرقون معهم في حديث عن النساء سازوجك فلانه سابحث لك عن فتاه من اجل ان يتقرب الى ذلك الرجل ولو كان من افسق الناس هذا والله ايها الاخوه لا يليق ابدا ولا يحسن لا بطالب علم ولا بداعيه ولا بشيخ من المشايخ اقول ايها الاخوه يشتد القبح اكثر واكثر اذا كان المتكلمون من كبار السن ولا ازيد على قول ابي اسحاق الالبيري في نصيحته لابنه حينما قال ويقبح بالفتى فعل التصابي واقبح منه شيخ قد تفته ما اقبح ان يكون الرجل الكبير الذي تجده جدا يتكلم في امور لا يتكلم فيها الا المراهقون هذه بعض التنبيهات ايها الاخوه على المجالس التي تحدث غالبا في مجتمعاتنا من مجالس الرجال والنساء اما الان فندخل مع الزوجه الاولى في حديثها تقول زوجي لحم جمل غث على راس جبل في روايه وعر لا سهل فييرتقى ولا سمين فينتقل لحم الجمل ايها الاخوه لم تكتفي بانه لحم جمل بل غث من يتحمل لحم الجمل اذا كان سمينا فكيف اذا كان غثا يقول النووي رحمه الله فسر جمهور العلماء هذا الكلام او هذا الزوج بانه قليل الخير من اوجه عدة اوجه تبين ان هذا الرجل قليل الخير منها اولا كونه كلحم الجمل لا كلحم الضان مثلا ومنها انهم على ذلك مهزول تقول غث والغث هو المهزول الرديء قال ابو سعيد الضرير ليس في اللحوم اشد غثاثه من لحم الجمل لانه يجمع خبث الطعم وخبث الريح وانا ازيد عليها قل ينقض الوضوء ايضا ينقض الوضوء وازيد ايضا فاقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الاذى خلقت من الشياطين ولذلك بكره كثيرا من اهل العلم ان لحم الابل يورث لدى المدمن منه والذي يكثر من اكله يورث لديه شراسه وعداوه والله تعالى اعلم وقيل ايضا انها شبهته بالجبل الوعر اشاره الى سوء خلقه المشكله ان هذا الزوج جمع بين طامتين الطامه الاولى انه مثل لحم الجمل يعني غث رديء ومع ذلك يا ليته مع يعني مع رداءته وبخله غث رديء ليس فيه لحم اصلا مع رداءته يا ليته كريم الاخلاق بل مثل هذا الجمل مع ضعفه وسوءه انما هو في راس جبل لا تصل اليه الا بشق الانفس الانسان يصعد جبل من اجل ان يجد شيئا سمينا ياكله يصعد ويتعب فيجد جملا هزيلا يسبب البلايا فهذه تصف زوجها بهذه الاوصاف العجيبه وكما قال بعض بعض الحكماء يقولون اذا اجتمع في الرجل او في المراه اكثر من بليه قالوا حشف وسوء كيله يعني يجتمع فيه كل الاشياء السيئه فهذا الزوج مع انه بخيل طبعا اشارت الى بخله في قولها غث مع بخله الا ايضا سيء الاخلاق يعني الزوجه قد تتحمل الزوج اذا كان سيء الاخلاق لكنه كريم اما بخيل وسيء الخلق نسال الله العافيه فكيف اذا اجتمع مع هذا كله الفسق وعدم الديانه نسال الله العافيه اقول ايها الاخوه ان قضيه النفقه على الزوج على الزوج اي الزوجه امر امر به الشارع وان التقدير عليها أمر من مساوى الأخلاق ويأثم الإنسان إذا جعل هذا الأمر ديدنه بأن لا ينفق على امرأته إلا بشح إلا بشح وإلا بشق الأنفس والناس أيها الإخوة في النفق على الزوجات لا يخرجون عن ثلاثة أقسام قسم أعطوا الحبلة على الغارب حتى لو كانت زوجة فس في فيها تشتري أشياء محرمة وتشتري أشياء فيها نسى الله العافية يعني منكرات وتدخلها البيت إلا أنه يعطي لها الحبلة على الغارب فتذهب الزوجه متى ما شاءت الى الاسواق وتشتري وتسرف وتفعل اشياء يعني تخالف الشرع وهو لا يسال ومن الناس من يقتر فيحق يجري معها تحقيقا صحفيا عند شراء علبه الجبن ويسالها عن كل ريال هذا لا يليق ايها الاخ لا يليق خاصه اذا علم الرجل ان زوجته عاقله والاصل يا اخوان يعتدل الانسان فيعطي الزوجه ما تكفي ما يكفيها وما يكفي اولادها وما يكفي البيت ولا يكون كصاحبنا هذا صاحب الزوجه الاولى هنا لطيفه ذكرها شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله في ذم الفلسفه والمنطق سئل شيخ الاسلام عن الفلسفه والمنطق والفلسفه والمنطق علم لا خير فيه بل هو باب من ابواب الالحاد والشركه بالله والوقوع في الكفر نسال الله العافيه كثير من المتقدمين الفلاسفه كفروا بفلسفتهم فشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله لما سئل عن الفلسفه وعلم عن علم المنطق قال هو لحم جمل ngف على راس جبل وعر لا سهل ان يرتقى ولا سمينا فينتقل وصدق رحمه الله فكل علم لا خير فيه فهو كما قال فكيف لو راى شيخ الاسلام مجلاتنا وصحفنا هذه الايام كيف لو راى شيخ الاسلام المجلات التي تباع الان في البقالات كيف لو دخل شيخ الإسلام إحدى التموينات الموجودة الآن وقلب النظر في هذه المجلات التي تعرض صورا نسأل الله العافية حتى المتقون أيها الإخوة لا يستطيعون أن يقفوا أمام فتنتها فكيف بعوام الناس أقول أيها الإخوة هذه الفتنة فتنة الصور وفتنة المجلات وفتنة الألات الاوراق التي فيها صور النساء وما شابهها وفتنه التلفزيونات وفتنه الافلام هذه والله ايها الاخوه من اكثر ما ينخر في جسم المجتمع الان ونحن لا نشعر نعم ان كثيرا منا قد طهروا بيوتهم لكنهم لا يعرفون ما يدور في بيوت جيرانهم بل بيوت اقاربهم فلذلك ايها الاخوه حري بنا جميعا ان نعرف ان هذه مشكله فعم الامه كلها وان سكوتنا عليها معناه ان تغرق السفينه فعلينا ايها الاخوه ان نتقي الله عز وجل لا نتقيه فقط في بيوتنا نتقيه في كل بيت نستطيع ان نغير فيه علينا ايها الاخوه ان نقاطع هذه الاجهزه وهذه الصور وهذه المجلات نقاطعها مقاطعه تامه ونفتخر بهذا ونعلن للملا اننا نقاطع هذه الاشياء وهذا أيها الإخوة علّى الله عز وجل أن يتجاوز عنا وإلا فإن الأمر أعظم من ذلك ثم أيها الإخوة ننتقل إلى كلام الثاني تقول الثانية زوجي لا أبث خبرة إني أخاف أن لا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره عظم الله أجرها مسكين هذه المرة لا تدري كيف يعني مثل ما يقول بعض العام يقول ماذا أصف فيه وش أخلي منه تقول اصف ماذا وأترك ماذا فيه يعني أشياء كثيرة يصعب سردها فتقول أحسن شيء إني ما أتكلم زوجي لا أبث خبره إني أخاف أن لا أذره ما أستطيع لو أتيت بالمعجم الكلمات السيئة كلها وأردت أن أصفها ما أستطيع تقول إني أخاف أن لا أذره يعني لا أستوعب جميع صفاته إن أذكره اذكر اذكر عجره وبجره العجر جمع عجرة وهي العقد من العصب او العروق في الجسد وقيل انها تصير ناتئه والبجر ايضا مثلها وقالوا انها هذه تصير في البطن العجر في البطن والبجر العجر في البطن والبجر في الظهر وقيل غير هذا المقصود انها عصب او عروق تكون في الجسم و قالوا او قال اهل اللغه ان اصل العجر والبجر مثل ما سمعتم ثم استعمله في الهموم والاحزان ومنه قول علي رضي الله عنه يوم الجمل في موقعة الجمل معروف بثاله رضي الله عنه في الجمل قال اشكو الى الله عجري وبجري اشكو الى الله عجري وبجري يعني همومي واحزاني ثم ايها الاخوه ننتقل الى كلام الثانيه تقول الثانيه زوجي لا أبث خبرا إني أخاف أن لا أذر إن أذكره أذكر عجره وبجره عظم الله أجرها مسكينة هذه المرأة لا تدري كيف يعني مثل ما يقول بعض العوام يقول ماذا أصف فيه وش أخلي منه تقول اصف ماذا وأترك ماذا فيه يعني أشياء كثيرة يصعب سردها فتقول أحسن شيء أني ما أتكلم زوجي لا ابو الثخبره اني اخاف ان لا اذره ما استطيع لو اتيت بالمعجم الكلمات السيئه كلها واردت ان اصفه ما استطيع تقول اني اخاف ان لا اذره يعني لا استوعب جميع صفاته ان اذكره اذكر اذكر عجره وبجره العجر جمع عجره وهي العقد من العصب او العروق في الجسد وقيل انها تصير ناتئه والبجر ايضا مثلها وقالوا انها هذه تصير في البطن العجر في البطن وال العجر في البطن والبجر في الظهر وقيل غير هذا المقصود انها عصب او عروق تكون في الجسم وقالوا او قال اهل اللغه ان اصل العجر والبجر مثل ما سمعتم ثم استعمل في الهموم والاحزان ومنه قول علي رضي الله عنه يوم الجمل في موقعه الجمل معروف بثاله رضي الله عنه في الجمل قال اشكو الى الله عجري وبجري اشكو الى الله عجري وبجري يعني همومي واحزاني وقال الاصمعي استعمل في المعايب والمصائت المعايب يقال في المثل قضيت اليه بعجري وبجري اي بامري كله هذه المراه ايها الاخوه ارادت كثره عيوب زوجها بغرضها اني لا انشر خبره كي لا يفضح هذا اذا احسننا الظن بهذه المراه اذا احسننا الظن بالمراه فهي قالت انا لا اريد ان افضحه واذا قلنا انها يعني بليغه فهي قالت يكفي بس ان اعطيكم طرفا وانتم تفهمون الباقي بعض النساء يا الاخوه تكثر الشكوى من زوجها بلا سبب طبعا نحن لا نعرف الان الزوجه الثانيه هذه صادقه ولا غير صادقه لكنهم قالوا في البدايه تعاقدنا وتعاهدنا الا يكتمن من من اخبار ازواجهن شيئا هذا اول الحديث لكن قد تكون هذه المراه مبالغه بعض النساء يكثرن من شكوى الشكوى الى النساء الاخريات عن ازواجهن ولو حدث اي شيء ولو بسيط ذهبت إلى من تحب ومن لا تحب وحكت له الحكاية والخبر وهذا أيها الإخوة لا يليق أبدا لا من النساء فضلا عن الرجال الإنسان إذا ابتلي بزوجة تؤذيه أو المرأة ابتليت بزوج يؤذيها أولا عليها أن تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى وتعرف أن هذا من البلاء الدنيا لا تصفو أيها الإخوة مهما صفت لا بد من كذر من الأكدار فيها فقد يكون كذر هذه المرأة زوجها نسأل الله العافية فاذا تليت ما ينبغي عليها ان تكثر من الحديث عن زوجها والمشكله انها ربما تحدثت الى محب لها او مبغض المحب قد يتعاطف معها يمكن تقول لاخواتها وقريباتها فيتعاطفون معها ويغكم لها المشكله لا ما هذا الرجل فعل كذا والله انه لا يستاهل ان تكوني عنده طبعا هذا الكلام يزيد من من وساوس الشيطان ويقوي كيد الشيطان عليها فتذهب الى زوجها وتقول انت وانت والسبب ما كان عندها هذه العبارات جلست مع بعض النساء فلقنها تلك العبارات هي ما قالت لهم إلا مشكلة حدثت بينها وبين الزوج والمشكلة بسيطة ثم سمع هؤلاء النسوة المحبات وقلنا لها لا ما يجوز الجلوس معه لا بد أن تؤدي بينا والمسكينه تظن كلامهم صحيح وتنسى ان الرجل يعني اقوى دائما من المراه وانه ربما اخذته العزه بالاذم فطلق او ما شابه ذلك فتذهب اليه الفقيره المسكينه بتلك العاطفه التي شحنتها من اولئك النسوه فتخرب بيتها بيدها وهي لا تشعر وكذلك ايها الاخوه ربما كانت المراه تتحدث عن زوجها امام المبغضين فيشمتون بها ويتحدثون عنها في المجالس مسكينة هذه هذه زوجها يفعل بها ويفعل بها لماذا؟ لماذا تتحدثين أصلاً عن مشاكل حدثت وهي خاصة بينك وبين زوجك أيضاً أيها الإخوة مما يعلق به على كلام الزوجة الثانية أنه ربما عجز أحد عن نقدي أحد وهو يبغضه ويحسده لأن هذه المرأة هي ما ذكرت وش معايبه قالت زوجي لا أبث خبرة إني أخاف أن لا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره لكن ما ذكرت لنا إيش العجر والبجر أخبرين ومن المنطقة أخوة والعقل أن الإنسان إذا اتهم أحد بشي يبين لهم سبب التهمة فلان عندها أخطاء ما هي الأخطاء فلان مبتدع ما هي البدعة فلان منحرف ما هو الانحراف الكلام هذا لا يمشي على العقلاء ولا ينبغي للعاقل ان يصدق مثل هذا الكلام فاقول ايها الاخوه قد يكون العاجز عن النقد والحاسد لذ النعمه يستخدم هذه الطريقه طريقه الزوجه الثانيه في حديث ام زرع فاذا جاء ذكر فلان الذي يثني عليه الناس قال فلان الله المستعان فلان خلونا ساكتين لا تكلم اسمعنا ماذا في فلان ان كنت شجاعا فتكلم لا تقل خلونا ساكتين هذا الكلام لا ينطلي على العقلاء ينطلي على اصحاب الثداجه واصحاب العقول الرديئه اقول ايها الاخوه هذا بالاضافه الى انه من اقبح انواع الغيظ لان السامع اذا سمع مثل هذا مثل هذا الكلام قد يظن اشياء ليست موجوده في المتكلم عنه يعني انت تخيل يقالك فلان تقول فلان خلونا ساكتين ايش معنى هذا الكلام اكيد الرجل فيه طوام لا يمكن التكلم بها فاي غيبه اقبح من هذه الغيبه نسال الله عز وجل الا يكثر هذا الجنس في مجتمعنا الزوجه الثالثه ونحن ايها الاخوه في هذه الحلقه هي الحلقه الاولى اصلا ام زرع هاي تحتاج الى محاضره مستقل لان كلامها كثير وتكلمت بكلام عاطفي يحتاج الى وقفات وايضا الحديث بجملته في الفوائد عامه نحتاج الى ان نذكرها بعد الفراغ من شرح كل, كل كلام على حدى لكننا الان سنذكر كلام الثالثه تقول عبارات صعبه زوجي العشنق ان انطق اطلق مسكينه والله مشكله بس بمجرد النطق ان انطق اطلق وان اسكت اعلق والله اخو هذه مشكلتها مشكله والمجتمع مليء بمثل هذه الزوجات والله بعض النساء اذا يعني اتصلنا للسؤال يذكرنا اشياء غريبه يعني الطلاق على لسان الزوج التهديد بالطلاق دائما على لسانه وهذا والله ايها الاخوه سببه الاصلي هو الجهل بدين الله الجهل بدين الله ايها الاخوه هو باب من من ابواب الشرور وهذا الباب لا ينغلق الا بالتفقه في دين الله ما معنى العشن نق؟ العشن قالوا انه الطويل طولا فاحشا واستاذن الاخوه الطوال وانا منهم لا يظنون اني اذا اردت هذا سااقصد نفسي طبعا اقول للاخوه ان الطويل طولا كثيرا صار عند العرب احيانا ربما اتهموه بشيء من الهبل فاحيانا ربما قالوا هذا مع طوله كذا لكن طبعا هذا لا تعلمون انه ليس بالصحيح كثير من العلماء والحكماء والصحابه رضي الله عنهم كانوا فيهم طول ومنهم عمر الخطاب رضي الله عنه المقصود ايها الاخوه ان العشنه قال هو الطويل مع البلاده انها قالت زوجي العشنه ارادت بقولها العشنه كما ذكر بعضهم فساد خلقه وفساد نفسيته نفسيته متأكرة وبعض الناس دائما نفسيته تعبانه ما ندري متى تصفها النفسية حتى نكلم يا فلان تعقل الآن أنا نفسيتي ما استطيع أكلمه طيب عن الجزاك حدد اليوم في الأسبوع تصف فيه النفسية حتى نكلمه طبعا المسلم ما ينبغي عليهم أن يستسلم للشيطان دائما عندي كذا وقضايا نفسية ما فيه أشياء نفسية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لكن لمن؟ للمؤمنين فالانسان اذا ولد في نفسيه ضيقه يعني صدر نعم النفس لها اقبال ولها ادبار والانسان يضيق صدره احيانا لكن ان يبقى على طول الطريق صاحب نفسيه متعكره وصاحب تهديد بالطلاق كما هو في صاحبنا هذا العشن هذا لا يليق ابدا بالمسلم فتقول هذه المراه ان انطق اطلق وان اسكت اعلق يعني الكلام لا ينفع معه والسكوت المشكله ما ينفع معه ماذا تفعل ان سكتت مشكله وانت كلمت مشكله تقول اذا ذكرت عيوبه بالكلام طلقني بمجرد التفاهم وان اسكت عن جرائمه صرت كالمعلقه يجعلها في البيت لهب الزوجه التي تاخذ حق الزوجات ولهب المراه المطلقه التي تخرج وتذهب الى بيت اهلها فهو قد جعلها في رعب دائم وليعلم ان و ليعلم ان من كان هذا حاله انه معرض نفسه لعذاب الله عز وجل خاصه من يستخدمون الطلاق كسلاح لهم يهددون به الزوجات والله هذا لا يليق بالرجوله فضلا عن كونه يليق بالدين والطلاق ايها الاخوه نعم شرعه الله عز وجل ولكن لماذا شرعه سبحانه وتعالى ليحل لنا مش مشاكل ليس لها حل الا في الطلاق و من اهم الاشياء مثلا عدم الالفه يعني ربما كان الزوج والزوجه لم يحصل بينهما يعني تالف هذا من الله عز وجل فاحيانا يكون الطلاق علاجا وايضا ربما ابتعد الزوج عن الدين وصار فاسقا فلا خلاص للمراه الا بالطلاق او العكس المقصود ان هناك اسبابا شرعيه الطلاق هو الحل فيها اما ان نكون كالعشنق هذا فهذه ليست اسبابا شرعيه بل اسباب مزاجيه بل ربما كانت نوعا من استهواء الشيطان لهؤلاء الرجال اقول ايها الاخوه على الزوج اذا كان مثل العشنق ان يغير موقعه وان يغير حالته مع زوجته وعلى المراه التي تبتلى بمثل هذا العشنق ان تجاهد وتصبر وتحتسب وتتحين الاوقات الجيده لتكليمه والمشكله انه ان تكلمت طلق وبمناسبه الحديث عن الطلاق اذكر باشياء مهمه في الطلاق اقول ايها الاخوه انه ينبغي علينا جميعا ان نقع احكام الطلاق ليس على التفصيل لكن على الاقل نعرف متى يكون الطلاق شرعيا ومتى يكون الطلاق غير شرعي كثير من النساء الرجال الان هداهم الله بل اكثر الرجال يطلقون النساء اثناء الحيض ويطلقونها في طهر جامع حصل فيه جماع هذا كله طلاق بدعي محرم ياثم الانسان اذا تلفظ بالطلاق واكثر الناس الان يطلقون بالثلاث مرات واحده وهذا ايضا لا يجوز كيف الانسان يطلق ثلاث مرات السنه ان يطلق مره واحده فهذه الاشياء وقع فيها الناس مع الاسف الشديد لجهلهم بدين الله عز وجل واشتغلهم بتعلم امور لا خير فيها وايضا من الامور التي يقع فيها المطلقون انه بمجرد الطلاق قالها يلا السياره البيت لا يجوز لا تخرجها يا اخي تبقى معك في العده في البيت لا يجوز لك ان تخرجها الا ان تاتي بها حشه مبينه كما قال الله تعالى طيب نكمل ان شاء الله بعد الاذن مره اخرى الى مساله الطلاق اقول ايضا من المسائل التي عم الجهل فيها ان بعض النسوه هداهن الله بمجرد حصول مشكله تقول لزوجها اطلقني لو حصل اي شيء قال اطلق طبعا الزوجه ايها الاخوه دائما يشعر بالقوامه على المراه ويشعر بانه اقوى منها وبانه هو صاحب القرار في الطلاق فهي تقول هذه تهددني انت طالق طبعا هذا الامر ايها الاخوه من الذي يفرح به انما هو الشيطان كما جاء في الحديث ان الشيطان يبعث سراياه فلا يعني يسكت حتى ياتيها احد الشياطين ويقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته نعلم ايها الاخوه ان الطلاق يفرح به الشيطان فلذلك نقول ان تساهل النساء في طلب الطلاق من ازواجهن ازواجهن هذا امرا يحتاج الى علاج متى تطلب المراه الطلاق من زوجها نعم تطلبه اذا كان الزوج مثلا لا يصلي هددته وقالت اما ان تصلي واما ان تطلق او كان الرجل كثير المنكرات التي ربما اذى المراه بسبب هذه المنكرات وبسبب هذه الجرائم او كان سيربي الاطفال تربيه سيئه ومنحرفه او ما شابه ذلك مما يغضب الله عز وجل فهذا امرا لا حرج في ان تطلب المراه عنده الطلاق من زوجها ثبت عن ثوبان رضي الله عنه عن النذيه صلى الله عليه وسلم انه قال ايما امراه سالت زوجها الطلاق من غير ما باس هذا الشاهد من غير ما باس فحرام عليها رائحه الجنه رواه ابو داود وابن ماجه والامام احمد وهو حديث صحيح يقول الشوكاني رحمه الله تعالى في معنى هذا الحديث يقول فيه دليل على ان سؤال المراه الطلاق من زوجها محرم عليها تحريما شديدا اقول ايها الاخوه يستثنى ما ذكرنا من الاعذار الشرعيه كفجور الزوج او فسقه او كفره نسال الله العافيه ثم ننتقل الى كلام الرابعه قالت الرابعه زوجي كليل تهامه لا حر ولا قر او قرا ويقرا لا حر ولا قر او قر ولا مخافه ولا سامه تهامه ايها الاخوه هي ما نزل من بلاد الحجاز من جهه الجنوب وبعض الناس واكثر الناس يقولون تهامه هذا خطا والصحيح تهامه بكسر التاء بكسر التاء تهامه فتهامة, فتهامه هي ما نزل من بلاد الحجاز وقيل ما استطال من جزيره العرب بين بحرها الغربي والسراه يعني الجبال فهذه المراه ايها الاخوه وصفت زوجها بانه كليل تهامه وصفت زوجها بالاعتدال في العشره وبجميل المعامله لان تهامه ليست حاره ولا بارده لا سيما في الليل وهي ما قالت كنهار تهامه قالت كليل تهامه واهل تهامه يعرفون هذا انه في الليل يكون الجو عندهم من اجمل الاجواء وفي قولها لا مخافه ولا سامه قال اهل العلم لان اهل تهامه لا يخافون من احد لانهم متحصنون في الجبال هذه المرأة تريد أو أثنت على زوجها وذكرت ارتياحها لاعتداله وهذا أيها الإخوة من شكر نعمة الله عز وجل عليها ومن الإنصاف إذا كانت المرأة عاقلة أن تنصف زوجها فتستخدم العبارات المنصفة له وبشرط أن لا تلفت النظر ما تكون مثل المزارع مثلا عدوان كانت مزارعه تكلمت بعد الطلاق لكن بعض النساء الان اذا جاءت في مجتمع ما تدري من النساء من النساء من يحسد ومنهن من يحقد ومنهن من يسحر فقل لا ما شاء الله ابو فلان والله لو اطلب منها عيونها اعطاني اياها ما يصلح هذا الكلام في المجالس هذا احمد الله عز وجل اشكره عليه فقط اما انت فتحدثي تسمع وحده مثل صاحبه العشانه فاما ان تصيبك بعين او ما شابه ذلك فعلى المراه ان تعتدل نعم تنصف وتذكر محاسن الرجل ان وجدت ولكن بدون غلو عليها ان يعني تحسب حساب الحاقدين والحاسدين وهذه المراه هي الاخوه الرابعه وصفته بالاعتدال وقالت انه ليس ببارد ايضا قالت انه كليل اتهامه فليس بالبارد وليس بالحار الزوج البارد تماما هذا ما ايضا لا يصلح والزوج الحار مثل العشنق هذا الذي يطلق مع كل كلمه هذا ايضا لا يصلح والاص الصحيحه الاعتدال فهي قالت كليل اتهامه يريد اعتداله طبعا بعض الازواج يعني عنده برود شديد يسقط الولد من على الطاوله وينشق راسه نصفين والدمه تصبه يعني جالس يقرا الجريده طبعا هذا برود زائد يعني يحدث اشياء في البيت تتعطل المكيفات وتتعطل الاشياء والبيت الثلاجه فاضيه من شهر ما يشتري شيء وهذه البرود طبعا يعني لا شك انه على حساب خدمه البيت والقيام بامور المعاش فهذا امرا لا شك انه غير محمود ولذلك قال الشافعي رحمه الله عن قضية الذين لا يغضبون أبدا طبعا الغضب مذموم والنبي عليه الصلاة والسلام قال لي أكثر من واحد في وصية عليه الصلاة لا تغضب ولك الجنة لا تغضب ولك الجنة لأن الغضب من مداخل الشيطان ومن أسباب الفساد لكن الإنسان لا بد أن يغضب خاصة في مواضع الغضب الشرعي مثل إذا توهكت محارم الله الإنسان ما يغضب هذا ما عنده غيرة على دين الله يشاهد المنكر سفيان الثوري رحمه الله يقول كنت أرى المنكر فلا استطيع ان انكره ارجع الى البيت فابول الدم لما يجد في نفسه من ايش من الالم والحسره نحن الان يا اخوه ربما شاهدنا احيانا بعض يعني رجل يغازل امراه او شيء والله الانسان يجد في نفسه يعني ان يتكد الخاطره ذلك اليوم كله السبب ان المنظر مزعج المسلم يتاذب من مثل هذه المناظر الشاهد ايها الاخوه ان كثره هذه المناظر اورت عندنا البلاد يقول سفيان انني لما نظرت الى ذلك المنكر اول مره ذهبت الى البيت فبُلِت الدم رحمه الله يقول المره الثانيه لم يحدث لي هذا لماذا لانه اعتاد تكرر عنده المنظر ولذلك ينبغي على الازواج ان يكون اصحاب غيره في البيوت لا يسمحوا بالمنكرات للنساء ولا يسمحوا بالمنكرات في بيته في بيوتهم لا من الاولاد ولا من الزوار بعض الناس يجامل ياتي زائر يفعل بعض المنكرات في بيته يجامله لا يا اخي لا تفعل بعض الناس يجامل ياتي احد ويدخن في بيته يا اخي لا تدخن انت في بيتي ليس الامر يعجبك اخرج ما, ما ما ما اردت منك امرا مستقبحا انت الذي اتيت بهذا المستقبح في بيتي فلماذا الانسان لا يكون عنده هذه الغيره نعمل الامر يحتاج الى جراه ويحتاج الى ايمان والذي لا يغضب قال عنه الشافعي نقل عنه رحمه الله انه قال من استغضب فلم يغضب فهو حمار الذي يستغضب غضبا شرعيا ولا يغضب قال انه حمار و يعني الغضب في مكانه محمود وفي غير مكانه ليس بمحمود كما قال الشاعر وضع الندى في موضع السيف بالعلاء مضر كوضع السيف في موضع الندى وايضا ننبه بمناسبه كلام الرابعه وشكرها وثنائها على زوجها الى انه على المراه ان تشكر لزوجها نعمته ان كان صاحب نعمه يقول الله تعالى هل جزاء الاحساني الا الاحسان وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رايت الجنه فتناولت عنقودا ولو اصبته لاكلتم منه ما بقيت الدنيا واريت النار فلم ارى منظرا كاليوم قط افضع يعني من ذلك المنظر ورايت اكثر اهلها النساء قالوا بما يا رسول الله قال بكفرهن قيل يكفرن بالله لا يكفرنا العشير ويكفرنا الاحسان لو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم رات منك شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط رواه البخاري ومسلم والسؤال ايها الاخوه لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم قضيه كفران العشير وجعلها سببا لدخول المراه النار نقول ايها الاخوه لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرته المراه ان تسجد لزوجها لما عظم لما عظم الله عليها من حقه الحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح, صحيح. فقرنا حق الزوج على الزوجه بحق الله تبارك وتعالى فاذا كفرت المراه حق زوجها كان ذلك دليلا على تهاونها بحق الله تبارك وتعالى ايها الاخوه والاخوات ثبت عن اسماء بنت يزيد الانصاريه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت مر في المسجد يوما يعني الرسول عليه الصلاه والسلام وعصبه من النساء قعود يعني اجلسنا في المسجد فالوا بيده اليمنى اليهن بالسلام وتبسم اليهن عليه الصلاه والسلام وقال ايا كنا وكفران المنعمين ايا كنا وكفران المنعمين قالت احداهن يا رسول الله اعوذ بالله يا نبي الله من كفران نعم الله قال بلى ان احداكن تطول ايمتها ويطول تعنيسها ثم يزوجها الله البعل ويفيدها الولد وقره العين ثم تغضب الغضبه واحده فتقسم بالله ما رات منه ما رات منه ساعه خير قط فذلك من كفران نعم الله عز وجل وذلك من كفران المنعمين هذا حديث الرواه احمد والترمذي وهو حديث حسن فعل المسلمه ان تحذر وان تعلم ان الزوجه لن تستغني ابدا عن زوجها كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى امراه لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه رواه النسائي في الكبرى والحاكم في المستدرك وهو حديث صحيح ولكن ننبه ونذكر ملحوظه مهمه بعض الرجال تجده يحفظ مثل هذه الاحاديث من اجل مصلحته هو وهو من اسوء الناس خلقا مع زوجته ونذكر ونذكر هذا ونذكر امثاله ان الله عز وجل لا يخادع فان الله تبارك وتعالى جعل للنساء حقوقا فقال ولهن مثل الذي عليهن وقال فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ايها الاخوه نعم ان الرجل يفرح اذا كانت زوجته من الصالحات والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المراه الصالحه رواه مسلم وغيره وقال في حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه اربع من السعاده المراه الصالحه والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني واربع من الشقاوة الجار السوء والمراه السوء والمسكن الضيق والمركب السوء رواه ابن حبان واسناده صحيح ولذلك ايها الاخوه رغب الشرع في الاحسان الى الزوج ففي الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا صلت المراه خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها فلتدخل من اي ابواب الجنه شاءت هذا الاجر العظيم ايها الاخوه مرتب على ان تطيع زوجها اقول ايها الاخوه هذه الاحاديث تحث تحث الزوجات على شكر نعمه الزوج والاحسان اليه وايضا تحث الازواج على حسن المعامله مع الزوجات وعلى الرد الجميل لهن ثم ننتقل ايها الاخوه الى كلام الخامسه وربما ختمنا الحديث بها تقول الخامسه زوجي اذا دخل فهد واذا خرج اسد ولا يسال عما عهد ولا يسأل عما عهد طبعا هذا او هذه الخامسه شبهت زوجها بانه كالفهد والفهد ذكر انه له صفات كثيره ولذلك اختلف الشراح هل يمدحه او تذمه لان الفهد من صفاته انه كثير النوم حتى قال قال الجاحظ ان نوم الفهد اكثر من يقظته وانه اكثر الحيوانات نوما وهو كسول وذكروا في صفاته اشياء عجيبه قالوا انه يستحي استحياء عظيما قالوا حتى انه اذا راى المراه كاشفه وجهها اعرض عنها يا ليت رجالنا الان مثله ذكروا هذا في صفات الفهد والله اعلم هذا يقوله اهل الخبره والحيوانات يا اخوه ترى لها عجائب كتاب الحيوان للجاحظ من قراه سيد فيه عبر وعبر وعج وعجائب وكذلك مثل كتاب كليله ودمنه هذه الكتب فيها قصص وفيها يعني اشياء ومؤلف كتاب كليله ودمنه يعني ذكر اشياء فيها فوائد مثلا في ذم الغيبه ذم النميمه واشياء عجيبه بين الحيوانات ويستفيد الانسان منها الشاهده يهلخوها انها قالت زوجي اذا دخل يعني في البيت فهد فهي وصفته بالغفلة عند دخول البيت هذا على القول بأنها تمدحه فمدحته بأنه يغض طرفه عن الخطأ يعني إذا حصل خطأ يسير في البيت تغاضى عنه وهذا هو العدل أن الزوج إذا رأى أخطاء يسيرة ما ينبغي أن يركز لو يرى أي شيء قال من الذي حرك كذا من الذي فعل كذا خاصة إذا كان هذا الأمر ليس له أهمية نعم الإنسان ما يرضى أن مثلا تحرك بعض الأشياء المهمة مثل المرأة يعني كونها تجعل الاطفال يعبثون في البيت فياتي يجد اوراقه مقطعه ويجد كتبه قد قطعت المجلدات هذا لا يجوز ولا يجوز له ان يسكت اصلا لكن ايضا السؤال عن التوافه ينبغي ان يعرض عنه الزوج كما هو صاحبنا هذا اذا دخل فهد وقالوا ان الفهد ان الفهد هو لين المس يعني فيه لين اكثر من غيره وهو كثير السكون شديد الحياء قليل الشر وكثير النوم وقالت ايضا ان خرج اسد فقالوا على انها تمدحه اذا خرج فهو كالاسد في شجاعته ومعروف ان اشجع الحيوانات هو الاسد واسرع الحيوانات هو الفهد الفهد اسرع من الاسد لكن الاسد اشجع منه واقوى منه وقالت ايضا ولا يسال عما عهد يعني كريم لا يسال عن الطعام والشراب بعض الناس يشتري كيلو طماط يسال بعد ثلاث ايام ما اخبار كيلو الطماط كم نقص من طماطه هذا ما يليق واذا اشترى الدجاج يسال كم بقي في الكرتون واذا شرى يعني هذا اخوها يزعج الزوجه لان الزوجه احيانا ربما تفعل بعض الاشياء تطبخ للاولاد وتطبخ للضيوف وربما جاءت امها او بعض اقاربها فاعطتهم طب يعني بعض الناس اذا اتى باي شيء للبيت لا بده يحقق مع الزوجه فتجد الزوجه مسكينه دائما تخاف ان تنقص الاغراض وهذا لا شك انه ليس من الكرم الاسلامي في شيء ولكن ايها الاخوه ننبه انه على الزوجه ان تخبر زوجها اذا ارادت التصرف ببعض ممتلكاته او ممتلكات البيت درءا للمشاكل لا سيما اذا كانت تعرف طبائعه وانه ليس كصاحبنا هذا الفهد بل هو يعني صاحب شح فاذا دخل سيسال عليها ان تحسب حسابه وبمناسبه الحديث عن هذه المساله فهي مساله فقهيه ونحن حرصنا ان نذكر بعض المسائل من الاحكام الشرعيه المتعلقه بهذه المسائل يعني زياده في الفقه في الدين فنقول عن حكم تصرف المراه بمالها ومال زوجها يقول عليه الصلاه والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال عليه الصلاه والسلام لا يجوز للمراه امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها حتى في مالها هي وفي لفظ لا يجوز للمراه عطيه الا باذن زوجها طبعا ظاهر الحديث ان المراه حتى اموالها الخاصه ما تتصرف فيها وليس هذا قال اهل العلم ان المقصود ان الزوج يحفظ للزوجه مالها وليس معناه انه يحل للزوج ان ياخذ مال امرااته بغير اذنها ويتصرف فيه والا فان المراه لها ان تتصرف في مالها الخاص كالصدقه به والتصدق وغيره والباقي غير الصدقه يستحب لها ان تستاذن زوجها اما ماله هو فيحرم عليها التصرف الا باذنه على الصحيح ففي حديث ابي امامه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجه الوداع لا تنفق امراه شيئا من بيت زوجها الا باذنه الا يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك افضل اموالنا رواه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح الاستئذان ايها الاخوه كيف تستاذن المراه من زوجها قال النووي رحمه الله الاستئذان على ضربين الضرب الاول الاذن الصريح في النفقه والصدقه كان يقول لها اخرجي من اموال من مالي او انفقي او ما شابه ذلك الضرب الثاني الاذن المفهوم من اضطراد العرف والعاده كاعطاء السائل كسره يعني من الخبز ونحوها ونحوها مما جرت به العاده ذكره النووي في شرح مسلم ثم قال فاني اضطرب العرف وشك في رضاه يعني ما تدري المره ذي ما بكسرت خبز يعني في شيء ثمين وتريد ان تعطيه احد لكنها متردده قال ان شك في رضاه او كان شخصا يشح بذلك وعلم من حاله ذلك او شك في حاله لم يجوز للمراه وغيرها ان تتصدق من ماله الا بصريح اذنه وهذا كلام جيد من الامام النووي رحمه الله ولكن ايها الاخوه ينبغي ان يوسع الزوج على اهله كما قالت هذه المراه في الحديث لا يسال عن ما عهد خلاص رجل من اكرم الناس اذا دخل شي في البيت لا يسال عنه فهذا الزوج له اجر عظيم اسمعوا ما تقوله عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المراه من طعام بيتها وفي لفظ من بيت زوجها غير مفسده كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض شيء رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي واحمد وابن ماجه ومن المسائل التي ربما ختمنا بها انه ان كان الزوج مقصرا تقصيرا واضحا وشحيحا ظالما للمراه لا يعطيها حقها ولا يصرف عليها من ماله فلها ان تاخذ من ماله ولو من غير علمه عن عائشه رضي الله عنها قالت قالت هند ام معاويه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح ان اخذ من ماله سرا قال صلى الله عليه وسلم خذي انت وبنوك ما يكفيك بالمعروف رواه البخاري ومسلم ونختم الكلام عن الخامسه بكلام رايت ان اذكره لكم هذا تعليق على قول هذه المراه اذا دخل فهد وان خرج اسد كما هو حال بعض الازواج ومع الاسف حتى الطيبين منهم هل هو اذا دخل فهد واذا خرج اسد ام انه اسد في البيت وفهد في خارج البيت هذا تعبير تعبر بهم راء تقول عن الزوج في خارج المنزل قران يمشي على الارض فالحكم البليغه لا تفارق لسانه والابتسامه لا تفارق ثغره وقلبه وقلبه يتسع لكل المشاكل حليم مع الناس صغيرهم وكبيرهم واذا دخل المنزل وعند عتبه الباب يخلع اللباس ويستبدله بلباس اخر ينعقد لسانه ينعقد لسانه وتختفي ابتسامته ويضيق صدره واخر ما في جعبته من الاخلاق والاحسان تصدق به على اخر شخص قابله قبل دخول المنزل والله عز وجل يقول وعاشرهن بالمعروف ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا كما في الصحيحين ويقول كما في الترمذي خياركم خيارهم خياركم خياركم لنسائهم نقف عند هذا الحد وقد اختصرت ايها الاخوه كثيرا من المسائل حتى لا نطيل اكثر من اللازم وسنكمل باذن الله بعد اسبوعين في يوم الأربعاء إن شاء الله ليلة الخميس الموافق التاسع والعشرين من شهر شوال الحلقة الثانية من شرح حديث أم زرع وسنبتدئ بإذن الله عز وجل شرح قول السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطج علتف ولا يورج الكف ليعلم البث نسأل الله العافية ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ان يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون احسنه ونساله سبحانه وتعالى ان يزيدنا واياكم علما وفقه في الدين انه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وفي الختام نسال الله تعالى ان ينفع بهذه الماده المستمعين الكرام وما تحياتي لاخوانكم في تسجيلات ابن الخطاب الاسلاميه بمدينه الدمام هاتف رقم 842 8441 ايها المستمع الكريم والان اليك هذه الماده التاليه نحن <تصفيق> راحل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 وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيرَةٍ ذَلِكَ صِرَاطُهُ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْخَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ نَهَطَ ظِلٌّ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْقُرُوجُ كذبت قبله قوم نوح واصحاب الرص وتمود وعد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحقا عنيد افعينا بالقلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد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 كَيَوْمِ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدُ لقد كنتم في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيام في جهنم كلكم كفار عنيد منّاع للخير متعد مريب الذي جعل مع الله الهن اخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اطعيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصم لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد يوم يرون جهنم مهاد يُمْتَنِى وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّذِيد وَأُذْنِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيد هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظ مَن خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيب أُدْخِلُوهَا بِسَلَام ذَلِكَ يَوْمُ الْقُدُود لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَ اينا مزيد وكم اهلكنا قبلهم من قرنهم اشد منهم بطشا هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محي يق ان في ذلك لذكر لمن كان له قلب او اليق السمع وهو شهيد وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّوُبٍ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 ارضوا انهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقران من يقاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رَقٍّ مَنْشُورٍ والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورًا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون الى نار جهنم مدعى هذه النار التي كنتم بها تكذبون اف سحر هذا ام انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون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 وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا يَغْوِي فِيهَا وَلَا تَخْثَى وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْرِكِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ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 أن عندهم